سبحان الله العظيم سبحان الله الكريم سبحان الله الرحيم سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجر الماء فأنبعه سبحان من لا شريك له ولا لد لا شأ سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله العظيم سبحان الله, العظيم سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت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 لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك توجهنا إليك توسلنا بك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار يا رب العالمين اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اللهم نقص حفنا اللهم امح خطايانا اللهم اغفر زلاتنا اللهم تجاوز عن تقصيرنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما عبدناك حق ولا شكرناك حق شكرك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن بك وإليك توجهنا اليك اللهم اقبلنا اللهم قب لنا اللهم قب لنا واغفر لنا وتجاوز عنا يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا احسن المتجاوزين يا احسن المتجاوزين اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عناه واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا إلهنا ويا رجاعنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب بينها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عناه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من سبقت رحمته غضبه يا من سبقت رحمته غضبه يا من العفو حب الى من المؤاخذة إلى أَتَيْنَاكَ أتينا أَتَيْنَاكَ أتينا كتايبين أتينا كتايبين فقبلنا إلهنا من يرى مكاننا ويسمع دعانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا نحن الفقراء نحن الفقراء نحن الأذلة أبناء الأذلة. أبناء الفقراء عبيدك بفنائك إماءك بفنائك رفعنا كف الضراعتيليك رفعنا كف الضراعتيليك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا ليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الجود مددنا اليك ايدينا مددنا اليك ايدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران ولا تردنا عن باب جودك ولا ملا من الرحمة كي يأسي إلى نحسن الظن فيك نحسن الظن فيك نحسن الظن فيك أنك غفرت ذنوبنا وسرت وسترتع يوبنا وسترتع يوبنا وأقل يا راحم عبراتنا يا الله يا الله أتراك معذبا بنارك من وحدك أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله ولهج لسانه بذكرك وخالط قلبه حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحمنا لا قبلنا بعذابك وسخطك يا الله يا من يتفضل على عباده حين يبقى ثلث الليل الآخر وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه يا الله يا الله اقبلنا يا الله اقبلنا يا الله ارضى عنا يا الله ارضى ما ضل من ناداك بيا الله ما خاب من رجاك بيا الله يا الله لا تصرفنا من هذا الجامع إلا وقد صرفت ذنوبنا أتيناك مهمومين أتيناك بذنوب تنوء بحملها الجبال يا الله اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين يا الله هذه الليلة المباركة الشريف نسألك أن تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم اللهم إنا نسألك جنتك ونعوذ بك من نارك وسخطك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل الفردوس الأعلى وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وازواجنا وذرياتنا يا ارحم الراحمين وعلماءنا ومشايخنا وولاة امرنا ومن لهم فضل علينا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبَّنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه اجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين وأعتق رقابنا يا أرحم الراحمين وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا جنتك بغير حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وارحمهم كما رحمونا واغفر لهم كما غفروا لنا خص منهم الميتين خص منهم الميتين خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. يا إلهنا إن لنا آباء وأمهات تحت أطباق الثراء لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا دفعا من السيئات اللهم يا إلهنا اجعل دعانا هذا سببا اجعل دعانا هذا سببا في بلوغهم على الجنان يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وذكرا وبرا ويحسادا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا وأعنا يا رب العالمين أعنا على بره أحياء وأمواتا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 ولا عقيما إلا ذرية صالحة وحبته يا رب العالمين ولا أيما إلا زوجته ولا مسحورا إلا فككت سحره يا رب العالمين اللهم حل السحر عن المسحورين بحولك وقوتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أعين العينين وحسد الحاسدين واشف كل معيون بلطفك يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في غزة اللهم كل إخواننا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم كل الإسلام وأهله يا رب العالمين اللهم إنه لا طاقة لنا بما يحصل يا رب العالمين لا تحملنا ما لا نطيق لا تحملنا ما لا نطيق يا إلهنا إن لنا جراح لم تندم يا الله يا الله كل إخواننا في كل مكان اللهم كل إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم قاتل الكفرة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 في الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين